فسهم <تفش> <تفش> ضرا وَلَا نفعا وَلَا يملكون موتا وَلَا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا يفكن افتراه واعنه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما مزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا اِذْ قَالَ لَهُ كَنْزٌ أَوْ تَكُنُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِذ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا